بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غُلِبَ تِرُونَ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلا هي الأمر من قبل ومن بعده وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُنَا ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 أو لم فِي في الأرض فأنظر كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَيْهِ يَتَرَقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي مَرْضَاتٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَالَ الْآخِرَةَ فَأُولَٰئِكَ فأولى مذائك في العذاب محمرون فسبحان الله حين تسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيون وحين تضيرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا وَذَا أَنْ سَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِمُونَ وَمِنْ آيَاتٍ لِي أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ والأرض بِأَمْرِهِ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا ذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في الثماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شرك ذاء فيما رزقناكم فأنتم, فأنتم فيه سواء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 في طرَّة اللَّهِ التي فطر النَّاسَ عليها لا تبديل لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِيمُ ولكن أكثَر النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ مُلِيبِينَ إلَيْهِ وَتَقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ من الذين فرقوا دينهم وكانوا حِزْبٍ كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا وباء ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم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 زكات تريدون وجه الله فاولائك فاولائك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك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 كان أكثر مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر عليه كفره ومن عمل صالحا فَلِانْفُسِهِمْ يُمَهِّدُونَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِثْلَ أَجْرِهِمْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ وليزيّقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله وعلى علكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطهم فيبسطهم في السماء كيف يشاء ويجعلهم كسفا ويجعلهم كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 كذلك كانوا يؤفتون، وقال الذين أُوتوا العلم والإيمان لقد لبثن في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعد ولكنكم كنتم لا تعلمون، فيومئذ لا يظلم، فَالَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ